يقول الإمام أبو الفر يقول الإمام أبو الفرج بن الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجمن الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال الحديث الثامن عشر قال عن أبي ذر ومعاذ, ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها، وخالق الناس بخلق الحسن قال الحديث اخرجه الامام الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ قال حديث حسن صحيح وهذا الحديث قد بدأنا الكلام حوله ومعرفة ما يتضمنه من معاني في دروس ماضية وعرفنا انه من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأول هذه الجوامع في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتضح لنا من خلال ما ذكره المؤلف رحمه الله معنى التقوى والمراد من التقوى وما هي موجبات التقوى وما نتائج التقوى فإن هذا كله مما فضمنه قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اتق الله حيثما كنت ثم بدأ المصنف رحمه الله يورد المعنى المراد من قوله وأتبع السيئات الحسنة تمحها فإن فعل الحسنات يكفر السيئات وقد عرفنا ان السيئات على قسمين كبائر وصغائر وان التي تكفرها الصلاة والصدقة والصوم هي الصغائر واما الكبائر فانها تفتقر الى التوبة وان من تاب عن فعل الكبيرة فإن الله يتوب عليه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له كل ذلك عرضناه في دروس ماضية وقد استطرد المؤلف رحمه الله في هذه المسألة أعني مسألة التكفير تكفير الذنوب الكبائر هل فعل الحسنات واداء الواجبات يكفرها ام ان تكفيرها يفتقر ويحتاج الى دليل ويحتاج او ان تكفيرها يحتاج الى توبه ويحتاج الى عمل تستقل بها التكفير هذا ما اطمب فيه المصنف رحمه الله وبين فيه اقوال اهل العلم فمنهم من ذهب الى ان الكبائر تكفر بفعل الطاعات وأن أداء الواجبات وفعل الحسنات ينقذ ذنوب ويكفرها صغيرها وكبيرها أو صغيرها وكبيرها وهذا قول أورده المصنف لكنه لم يرتضه وما ارتضاه هو ما قام الدليل على صحته وهو ان الذنوب الكبائر انما يمحوها التوبه مستدلا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بل بما جاء في كتاب الله من قوله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنك نكفر عنكم سيئاتكم فجعل تكفير السيئات من شروطه اجتناب الكبائر مما يدل على أن الكبيرة لا تكفر بفعل الحسنات بل لا بد من توبة تفتقر إليها وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة الى الصلاة والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان والعمرة الى العمرة كفارة لما بينهما مجتنبت الكبائر فكان اجتناب الكبائر شرط ما يدل على ان الكبائر لا تكفر بمجرد الحسنات بل تحتاج إلى توبة وكذلك الآيات التي جاءت تنص على التوبة وتحث على أن يتوب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى كل ذلك يؤكد أن الكبائر من الذنوب لا تكفروا بالطاعات وبالحسنات كما جاء في قوله ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وانما هذا مما تخص به الذنوب الصغير واما ما جاء في بعض الاخبار وبعض الاحاديث والتي في ظاهرها ان الله سبحانه وتعالى يمحو الذنوب وإن كانت كبائر يمحوها بفعل الحسنات فهذا خرج على أن أصحابها تابوا منها وابدوا التوبة كما جاء في قصه الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي فسكت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى أن حان وقت الصلاة فقام الرجل وصلى معه ثم قال له إن الله قد تاب عليه إنك بفعلك الصلاة وبفعدائك الصلاة تاب الله عليه فهنا الرجل ذكر هو ارتكب حدا وقد لا يكون هذا الذي فعله ذنبا يوجب الحد، كما جاء في قصة ورود هذا الحديث وهو ان الرجل لما قبل المراه ولمسها و نال منها الا انه لم يرتكب حدا يعني ما فعله هو دون الحج والقصة ان امرأة جاءت تشتري من رجل طعاما او حاجة فاخبرها بان ما عنده في داخل المكان افضل واطيب مما في خارجه وكان الشيطان قد عبث به فدخلت هذه المرأة تظن صدقه فيما قال فلما دخلت داخل الدكان حاول معها و ارتكب بعض الاثان من تقبيل ولمس وغير ذلك لكنه ادركته رحمة الله جل وعلا فتركها وهرع الى النبي صلى الله عليه وسلم يستاذنه في ان يقيم عليه ما يراه مناسبا من ما ارتكبه من اثام فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا ما حان وقت الصلاة وصلى فأنزل الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فلما أنزل الله هذه الآيات النبي صلى الله عليه وسلم قرعها عليه فربما ظن الرجل أن ما فعله يستوجب الحد وهو دون الحد وهو ليس من الكبائر ولذلك جاء يطلب التطهير وحتى لو فرضنا أن ما وقع فيه هو من الكبائر فإن ما بدا منه من إقلاع عن الذنب ومنه روع الى النبي صلى الله عليه وسلم وإبداء الندم وإظهار الندم والعزم على أن لا يعود فقد تحقق في مثل ذلك شروط التوبة ولذلك من قال ان الحسنات يكفرنا الذنوب الصغائر دون الكبائر فإن الأدلة يعني ظاهرة فيما قال وكنا قد وقفنا في درس عند في هذا الموضوع عند ما نقله المؤلف عن, عن, عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله, رضي الله عنه ورحمه الله في خطبته التي خطبها الناس وكان يقول فيها من أحسن منكم فليحمد الله ومن أساء فليستغفر وهذا معنى قوله وأتبع السيئه الحسنة تمحها فإنه لا بد لأقوام من أن يعملوا أعمالا وظفها الله في رقابهم وكتبها عليهم على وفير روايات اخرى عنه انه قال ايها الناس من الم بذنب فليستغفر الله وليتب فان عاد يعني في الوقوع في الذنب فليستغفر الله وليتب يعني لا يياس فان عاد أي للمرة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو المئة فليستغفر الله وليتوب فإنما هي خطايا مطوقة في أعناق الرجال وإن الهلاك كل الهلاك في الإصرار عليها أي وعدم التوبه وقد عرفنا فيما ذكره من أقوال أهل العلم أنه لا إصرار مع الاستغفار لا إصرار مع الاستغفار ومع الندم ومع التوبة ولا صغيرة مع الإصرار لأن الإصرار على فعل الصغائر يصيرها كبائر لكن الكبائر متى ما ارتكبها الانسان ثم تاب منها فانه من تاب من الذنب كمن لا ذنب له ويعلق الامام ابن رجب على كلام عمر بن عبد العزيز قائلا ومعنى هذا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 فإن فعل فقد تخلص من شر الذنوب وإن أصر على الذنب هلك قالوا وفي المسند يعني في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم ويل لأقماع القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون والمراد بقوله اعماق أقماع القول قال القمع أو القمع اشبه شبه السمع بالقمع والقمع في الغالب الا يستخدمها الناس يعبئون بها الظروف خصوصا اذا كانت ضيقه الافواه يصبون من خلالها المائعات فهذه الاقماع طرفها واسع وطرف منها ضيق لكن محل التشبيه انه مهما فرغ فيها فانه ينفذ منها الى هذه الظروف ولا تحتفظ بشيء لا تحتفظ بشيء من المائعات وهذه المائعات تنفذ من يعني تدخل من طرف وتخرج من طرف وعبر في هذا الحديث من تبلغه العضاء والعبرة ولا يفيد منها ولا يستفيد ولا يتعظ اشبه ما يكون بالقمع ينفذ منه المائعات دون ان يحتفظ بشيء ودون ان يتأثر بما يصب فيه وانما يدخل من طرف ويخرج من طرف اخر وهكذا الذين يسمعون المواعظ ويسمعون ما يذكرهم لكنهم يدخلونه من اذن ويخرجونه من اذن اخرى لمعنى انهم لا يفيدون من، فهؤلاء اشبه ما يكونون بالاقماع ولهذا قال ويل لاقماع القول يعني لهؤلاء الذين يشبهون الاقماع يسمعون القول ولا يفيدون منه ويل للمصرين يعني على الآثام الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون قال وفسر, أقماء وفسر, أو وفسر أقماع القول لمن كانت كالق كالقمع لما يسمع من الحكمة والموعظة الحسنة فإذا دخل شيء من ذلك في أذنه خرج من الأخرى ولم ينتفع بشيء مما سمع وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا الحديث أتبع السيئة الحسنة قد يراد بالحسنة التوبة من تلك السيئة أو أنه يراد بالتوبة من كل ما بدر من السيئات وقد ورد ذلك يعني أن المراد بالتوبة من السيئات التي حدثت ووقعت قال قد ورد ذلك صريحا في حديث وصفه بأنه مرسل قال خرجه ابن ابي الدنيا اي في كتبه من مراسيل محمد بن جبير ووراده بمحمد بن جبير بن مطعم ابن عدي النوفلي وهو من كبار التابعين فروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم تعد مرسلته يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال يا معاذ اتق الله ما استطعت واعمل بقوتك لله عز وجل ما أطقت يعني ما استطعت واذكر الله عز وجل عند كل شجرة وحجر وإن أحدثت ذنبا فأحدث عنده توبة وهذا محل الشاهد من الحديث في قوله وأتبع السيئة الحسنة تمحها أي بادر إلى الاستغفار والتوبة مما يقع منك من خطيئة ومن ذنب كبير كان أو صغيرة قال وإن أحدثت ذنبا فأحدث عنده توبة إن سرا فسرا أو إن سرا فسر يعني إن كان الذنب الذي ارتكبته وقع منك سرا فأحدث توبة سرا أيضا وإن وقع منك الذنب علانيه فأحدث التوبة علانيه وهذا معنى قوله إن سرا فسر وإن علانية فعلانية قال وهذا الحديث اخرجه ابو نعيم يعني في كتابه حليه الاولياء بمعناه لكنه جعله متصل وليس مرسل عن معال قال وخرجه ابو نعيم بمعناه من وجه اخر ضعيف عم معاذ رضي الله تعالى عنه يعني وصله ونسبه الى النبي عليه الصلاة والسلام وانما حكموا على حديث محمد ابن جحادا بانه مرسل لان محمد ابن جحادا وان كان من التابعين لكنه لم يلقى ولم يدرك معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لأن معاذ بن جبل توفي مبكرا مات في السنة الثامنة عشر من الهجرة مات في عام طاعون عمواس ولذلك توفي في زمن عمر ومحمد بن جحادا كان في زمن عمر طفلا صغيرا لا يمكنه أن يتحمله سنة يرويها من هنا حكموا على الحديث بأنه ايه بأنه مرسل قال وقال قتادة قال سلمان اذا اسأت سيئة في سريرة فاحسن حسنة في سريرة يعني فاتبعها بحسنة واذا اسأت سيئة في علانية فأحصن حسنة في علانية لكي تكون هذه بهذه يعني تفسيرا لقوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها قال وهذا يحتمل أنه أراد بالحسنة التوبة أو أعمى منها يعني من التوبة وهذا من الأدلة التي استدل بها المؤلف على أنه ينبغي للإنسان أنه كلما ارتكب سيئة أن يتبعها بحسنه بقصد التوبة من تلك الحسن السيئة قال وقد أخبر الله تعالى في كتابه أن من تاب من ذنبه فإنه يغفر له ذنبه أو يتاب عليه يعني يتوب الله عليه وجاء ذلك في مواضع كثيرة من كتاب الله ساق المصنف رحمه الله على التوالي في آيات ذكرت في كتاب الله منها قوله سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم ومعنى يعملون السوء بجهاله يعني انهم لا يكونون متذكرين او عالمين بسوء ما فعلوا اما نسيانا واما انخراطا وراء الشهوه التي غلبت عليهم في اعمالهم لذلك اعتبروا في ارتكابهم هذه السيئه على جهاله وقوله يتوبون من قريب يعني قبل ان تبلغ الروح الحلقوم فان الانسان مهما طال عمره فيعد زمنه قريب يعد عمره قليل وقصير وما مضى بين ارتكاب الذنب وبين التوبة فهو زمن قريب يسير وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى أنه يتوب على من يبادر بالتوبة لأن الإنسان لا يدري متى ينقضي عمره ولذلك عليه أن يبادر وأن يؤخر التوبة وأن لا يرجي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 غفورا رحيما وكذلك قوله سبحانه وتعالى ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهاله لأن المؤمن ولأن من في قلبه شيء من الإيمان لا يرتكب ما يرتكبه من الآثاب والأخطاء والمعاصي إلا في حالة غفلة أو في حالة جهالة أو غلبة شهوة ولذلك وصفت هذه الأحوال بأنها حالة جهالة حالة جهالة نعم ايش ما فهم سؤالك مين قال كل يتوب إلى الله المؤمن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى والله يقبل التوبة اللهم يتوب لأن التوبة إنما هي من اثار ارتكاب المعاصي، فالعبد هو الذي يتوب إلى الله والله تعالى يقبل توبته من الذي قال اسأله اسأل من قال هذا إن كان أنا الذي أعرف أن العبد هو الذي يتوب إلى الله والله يقبل التوبة. قال ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن إن ربك من بعدها لغفور رحيم. أي يقبل يغفر ويرحم العبد الذي يبادر بالتوبة إليه لأنه إنما ارتكب ما ارتكبه من الآذاب حال جهالة منه وحال غفلة منه وحال وقوع في شهوة ومنها قوله سبحانه وتعالى الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فهذه أيضا آية من الآيات التي تدل على أن الله يقبل التوبة من عباده الذين يتوبون إلا من تاب لأن هذه الآية نزلت في بيان الوعيد الذي توعد الله به من يموت على الكفر ومن يرتكب الآثاب لكنه استثنى قائلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيم ومنها اي من الايات التي تؤكد ان الله يقبل التوبه عن عباده قوله جل وعلا واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالح ثم اهتدى واني لغفار وهك ان هذه الايه فيها تاكيد ولان قوله وإني لغفار فكأن اللام وقعت في جواب القسم وكأن هذه الآية فيها قسم من الله سبحانه وتعالى وعهد منه أن يقبل التوبة من العبد الذي الذي يتوب وإني لغفار لمن تاب وجاء خبر إني بصيغة ايش المبالغة مما يدل على أن أي توبة تحدث من العبد يقبلها الله تعالى ويرفعها ومنها قوله سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا فإن من تاب وآمن وعمل صالحا الله سبحانه وتعالى يكفر عن سيئاته ويدخله الجنة وفي آية سورة الفرقان جاء, التأك... جاء الأمر بأكثر من هذا تأكيدا حيث إن الله يبدل سيئاته حسنا قال وفي قوله سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ما دام الله واستغفروا لذنوبهم فالله يغفر ولهذا جاء التعبير بقوله ومن يغفر الذنوب الا الله ما دام لجأوا اليه فهو الكريم وهو الرؤوف وهو الرحيم وهو سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يتوب إليه كما مر في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله أشد فرحا بتوبة العبد من الرجل الذي كانت له راحلة عليها طعامه, وش... عليها طعامه وشرابه ومتاعه فنام فلما استيقاظ لم يجد تلك الران وفتش عنها في كل مكان فلم يجد فلما يأس بلغ منه اليأس مبلغا جاء وجلس لي ينتظر أجله ينتظر أجله فأغفت عينيه أغفت عيناه ونام ثم استيقظ فوجد راحلته عند رأسه ففرح أشد الفرح وقام وسجد لله شكرا لكنه أخطأ فقال اللهم أنت ربي اللهم أنت عبدي وأنا ربك بدلا من أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح فهذا الذي بلغ به الفرح هذا المبلغ الله سبحانه وتعالى يفرح إذا تاب العبد من الذنب بل هو سبحانه وتعالى أشد فرحا من هذا العبد الذي بلغ مرحلة اليأس والهلاك لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون هذه ايات كثيرة يقول اداء العمر عن والد المتوفى ان شاء الله حسنى لي وحسنى لها او عن والدتي باذن لا ارجو بيان ذلك الانسان العصل ان كل انسان يقوم بعمل الطاعة بنفسه لكن الله سبحانه وتعالى من على هذه الامة واكرمها بانه يجوز للانسان ان يهدي من الثواب ثواب ما يعمله من الطاعات يهديه الى غيره من الاقرباء كالوالدين وغيرهم بل ان الإنسان ان يدعو لنفسه ولمن يعرفه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 فهذه الآية فيها دلالة على أن الإنسان له أن يدعو لغيره من المسلمين عرفهم أو لم يعرفهم وأما أن يهب الإنسان ثواب عمل صالح لقريب أو لعزيز فقد ورد في الإسلام وفي الشريعة الإسلامية ما يبيح ذلك ويجيزه ولو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما قال الناس بجوازه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما حج حجة الوداع وخرج ومعه عدد من المسلمين حيث وقف مع مئة ألف شخص مئة ألف الذين وقفوا معه في عرفة وهذا العدد كبير بالنسبة لعمر الإسلام لو نظرنا للمدة التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذه الأمة وأمرهم بالدخول أو دعاهم للدخول في الإسلام وبينما هو متجه إلى مكة وقد أحرم الناس لبسوا ملابس الإحرام وهم يهلون بالتلبيه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك هذه صيغه التلبيه واذا رجل ينادي ويقول لبيك اللهم عن شبر ما لبيك اللهم عن شبرما فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك فقال له من شبرما هذا الذي تلبي عنه من شبرما قال قريب لي قريب لي يعني يريد ان يحج عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله سؤال قال له هل حججت عن نفسك؟ هل حججت عن نفسك؟ لأن هذه أول حجة أو هي ثاني حجة في الإسلام الحجة الأولى كانت في سنة تسعة بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهذه الحجه الثانية التي كانت القيادة والريادة فيها للمسلمين وإلا قبل فتح مكة كان الذين يتولون الحج هم كفار قريش وما كانوا يسمحون للمسلمين بالحج مكذ النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة ست سنوات ممنوع من دخول مكة وحاول في السنة السادسة ولم, ولم يمكن وفي السنة السابعة اتاع له ان يدخل مكة لمدة ثلاث ايام فقط وفي السنة الثامنة من الله عليه بفتح مكة ولذلك في السنة التاسعة كانت الحجه والقيادة للمسلمين فهذا الرجل الذي كان يلبي ويقول لبيك اللهم عن شبرما سأله النبي عليه الصلاة والسلام من شبرما قال قريب لي قال له هل حجشت عن نفسك قال لا هل حجشت عن نفسك قال لا فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا حج عن نفسك اولا ثم حج عن شبرمة. فاستنبط عال العلم من هذا الحديث أن من أراد أن يحج أو أراد أن يعتمر عن غيره لا بد أن يحج عن نفسه اولا ثم بعد ذلك يحج أو يعتمر عن غيره وعلى ذلك فهذا السؤال الذي طرح نقول لمن يريد أن يعتمر عن والدته إن كنت قد اعتمرت عن نفسك فالحمد لله يجوز لك أن تعتمر عن والدتك ويعد هذا من البر ويعد هذا من الإحسان إلى الوالدين الذي أمر الله به في قوله تعالى واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا فمن الإحسان إلى الوالدين ان تدعو لهما وان تصلي لهما يعني تدعو وان تصوم وتهب ثواب صومك لهما وان تحج وتعتمر عنهما وتهب الثواب لهما فانك ان فعلت ذلك الله سبحانه وتعالى يعطي هذا الثواب لوالديك او لوالدتك ويعطيك مثله ان شاء الله لك حسنة ولوالدتك حسنة ان شاء الله فاحسن اداء هذه العمرة واحرص على ان تؤديها على الوجه المطلوب ولا ينبغي لك ان تتهاون دامت العمرة ليست لك تؤديها على اي وجه ها تضربها على وجهها كما يقولون لا ما دمت تريد ان تقدمها للوالدين ما دمت تريد ان تقدمها للوالدة ما دمت تريد ان يصل ثوابها الى والدتك وربما تكون هذه الوالدة ما من قبل ما اتيحت لها الفرصة فانت في هذه الحال تقوم بعداء واجب عنها لذلك ينبغي لك ان تحسن في اداء هذا الواجب لا تهمل في شيء من اركانها او واجباتها او مسنوناتها قدمها على الهيئة التي ترضى بها وعلى الهيئة التي يرضى بها الله سبحانه وتعالى واعلم انك بهذا الفعل ان شاء الله مذاب وانك بهذا الفعل تكون ممن بر والديه وانك بهذا الفعل تكون ممن لذلك نرجو ان يكون اداؤك لهذه العمرة بالطريقة يقول سؤال جيت الاداء العمرة لنفسي ولكنني غيرت نيتي لاداء العمرة لامي في فما الحكم؟ الجواب ما دمت لم تدخل في, في الإحرام وما دمت قد اعتمرت عن نفسك فهنيئا لك ما صنعت وخير لك ما صنعت حيث تنوي بأداء العمر عن والدتك فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبها وأن يثيبك وأن يؤجرها على هذه العمر وتكون في ميزان حسناتها وأن يجعل لك مثل ذلك فإن هذه الصدقة التي تتصدق بها وهذا الفضل الذي تتفضل به أسأل الله أن يثيبك عليه كما يثيب والدتك يقول الآية نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن ناشيتم أرجو التفسير هذه الآية الله سبحانه وتعالى يقول نساؤكم حرث والحرث عند علماء اللغة او في لسان العرب محل بذرة الشيء ولذلك الفلاحون عندما يصلحون الاراضي ويختارون الاماكن لزراعتها انما يختارون المكان الذي تنتج فيه البذرة المكان الذي تنتج فيه البذرة والمكان الذي تنمو فيه البذرة ومعلوم أن المكان الذي تنمو فيه البذرة بالنسبة للمرأة إنما هو موضع الولادة موضع الحمل والله سبحانه وتعالى لما عبر في هذه الآية بأن للإنسان أن يعاشر أهله لكن ليحرص أن لا يستخدم إلا الموضع الذي ينشأ فيه الولد وتبذر فيه البذرة وهذا الغرض منه أن للإنسان أن يستمتع من أهله يعاشرها ويواقعها ويسلك ما حب من هيئات ومن قرؤ لكن شريطة ان يستخدم الموضع الذي تبذر فيه البذرة والموضع الذي يكون فيه الولد والغرض من ذلك هو بيان لان الناس كما جاء في سبب ورود هذا الحديث ان الناس يتفاوتون ويختلفون في تعاملهم مع اهليهم وزوجاتهم في المعاشرة فمنهم من يعاشر مقبلا ومنهم من يعاشر مذبرا ولذلك لما قدم المهاجرون من مكة الى المدينة كان اليهود يزعمون ويقولون ان من يعاشر امرأته مدبرا يعني يأتيها من خلفها وان كان يعاشر في صمام وفي موضع الولد يقولون ان الولد في هذه الحال يصاب بالحول ويكون أحول فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وما قاله يهود في هذه المقالة فأجاب بما أنزل الله عليه نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أما شئتم يعني كيف شئتم مقبلين مدبرين شرط واحد أن يكون محل المعاشره هو محل بذره الولد وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتجاوز ذلك بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبه الناس كما جاء في الأحاديث الكثيرة من قوله صلى الله عليه وسلم لا تأت النساء في اعجازهن وبين ان اتيان النساء في اعجازهن يعني في الموضع في موضع الـ الـ الـ الخلفي للمراه فان هذا يعد من اللوطيه الصغرى ويعد من عمل قوم لوط ولذلك نهى عنه صلى الله عليه وسلم هذا معنى هذه الايه نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم النا نعم ما نسانا ايش تقول يسال يقول الصيام الصلاه والصياء والصيام هل يجوز للإنسان أن يصوم عن والدي أو يصوم عن غيري الجواب نعم يجوز لأنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أو جاءت امرأة سألت تقول إن أمي نذرت أن تصوم شهرا وماتت ولم تصوم أفأصوم عنها قال نعم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتها؟ قالت نعم قال فالله أحق بالقضاء لكن هي محل خلاف بين اهل العلم في, فر... في صيام الفريضة اما العلماء مجمعون متفقون على ان صيام النذر دين النذر يجوز ان يقضي الانسان عن قريبه او عن غيره لكن صيام رمضان لمن لم يصهم ترك الصيام وكان عليه دين ماذا يفعل بعض اهل العلم ذهبوا الى انه يجوز ان يصوم عن الميت استدلالا واستناد لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه واخذوا ذلك على اطلاقه وبعضهم قيد هذا الاطلاق بصوم النذر قالوا لان صيام رمضان ان كان هذا الذي مات ولم يصم رمضان إن كان مفرطا فهو آثم يتحمل إثم وان كان غير مفرط بان كان مريضا او كان على سفر فالله سبحانه وتعالى قال فعده من ايام اخرى ثم قال وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فالذي يموت ولم يصم في رمضان وترك الصيام بسبب عذر مقبول فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين لكن وأما المراد بالصلاة المراد بها الدعاء تدعو لوالديك لكن أن تصلي عنه فرائض فهذا هو الذي لم يعرف يعني غير غير مشروع يقول اذا كانت هذه اول مرة اعتمر فيها فهل يجوز ان اعتمر لوالدتي ووالدي في نفس الوقت ام انوي لهما العمر في وقت اخر ما دمت تريد ان تعتمر عن عن نفسك واول مرة تعتمر تعتمر عن نفسك ثم إن شاء الله إن يسر الله لك أن تأتي مرات مرة تأتي لتعتمر بها عن والدتك ومرة تأتي لتعتمر بها عن والدك فإن شاء الله نسأل الله أن يحقق لك هذه الأمنية لكن بعض الناس قد لا يتمكن وتكون قد اتيحت له هذه الفرصة فرصة العمراء ويحب ان يهدي والديه ثواب عمراء فماذا يصنع تقول ما دمت في مكة لك ان تخرج من مكة الى الحل أدنى الحل وهو التنعيم ثم تنوي بالعمرة هنالك تغتسل وتلبس الإزار والرداء وتنوي أن تعتبر عن والدتك أو عن والدك خصوصا إذا كان متوفيين أو عن قريب لك متوفى وتادي العمرة ففي هذه الحال لا بأس. ان شاء الله لكن بعض الناس يأتي الى اداء العمرة ثم بعد ان يؤدي نسك العمرة في مكة يخطر في باله انه يكرر اداء العمرة من باب التطوع يقول ما دمت انا في مكة وباقي فيها لماذا لا اخرج الى التنعيم واحرم بالعبرة واتي بعبرة ثانية وثالثة ورابعة نقول له ان هذا الفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضوان الله عليه النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر اربع مرات كل مرة كان يأتي من خارج مكة ويعتمر ومده بقائه في مكة ما خرج ولذلك كثير من آل العلم لا يرون مشروعية تكرار العمره من داخل مكة لا يرون مشروعية تكرار العمر من داخل مكة ومن اراد ان يكرر العمره يخرج من خارج مكه ويذهب الى الميقات ثم يحرم من الميقات لكن ماذا يصنع من دخل مكه وادى العمره وله ايام يريد بقائها في مكه نقول له اكثر من الطواف اكثر من اداء الطواف فاننا الطواف من اهل مكة ومن من يقيم بمكة بمثابة العمرة فان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول يا اهل مكة انما عمرتكم بالبيت الطواف فضل من الله سبحانه وتعالى ولذلك شرع للانسان ان يطوف مرة واثنين وثلاثه بل ان مما يفعله الناس في مكة انهم يطوفون سبع مرات يعني تسع واربعين شوار كلما طاف سبعة اشواط صلى ركعتين خلف المقام ثم يستأنف ويطوف بقدر ما يتيسر لا هذا ان شاء الله من الامر المباح والجائز وهو بمذابة أن تصلي في الليل أو في النهار صلي ركعتين أربعة ستة ثمانية والله سبحانه وتعالى أعلم